إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 قال إلَّا بِذٍّ إلَّا قَلِيلًا لَّو أنَّكُم كُنتم تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُم أنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَأَنَّكُمْ وَأَنَّكُم إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ